ان اامنو بربكم فاامن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرر ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد